حزب التسخير بسم الله الرحمن الرحيم اللهم حسني بعينك التي لا تنام واكنفني في كنفك الذي لا يرام وارحمني بقدرتك علي أنت ثقتي ورجائي كم من نعمة أنعمت بها علي قل لك عندها شكري وكم بليتني بلي بتليتني قل لك عندها صبري يا من قل عند نعمته شكري فلم يحرم يا من قل عند ألائه صبري فلم يخذلني يا من رآني على الخطايا فلم يفضحني يا من رآني على الخطايا فلم يفضحني يا ذا المعروف الذي لا ينقطع عبتا ويا ذا النعم التي لا تصاعدتا أسألك أن تصلي على سيدنا محمد وآله كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم إن فلانا عبد من عبدك من الناس ألقيت عليه سلطانا من سلطانك فخذ من سامعه وبصره وقلبه ولسانه إلى ما فيه صلاح عم وبك وبكأدرى في نحره وعوذ بك من شره اللهم عني على ديني بدنيا وآخرتي بتبواه واحفظني فيها غبت عنه ولا تكن إلى نفسي في ما حضرته يا من لا تضره الذنوب ولا تنقصه الموفرة، هب لنا ما لا ينقصك واغفر ما لا يضرك يا إلهنا نسألك رجاء قريبا وصبرا ورزقا واسعا نسألك العافية من كل بلية ونسألك الشكر على العافية ونسألك عن الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم